تستهويهم من ها هنا وها هنا بل إن بعض من تقدم به العمر وبلغ سن الرشد وتجاوز الأربعين لحقهم بسبب ذلك مراهقة متأخرة فنسوا كثيرا مما تعلموه وتربوا عليه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 شرحا يميل إلى الاختصار ولم أتطرق للخلاف إلا للضرورة وإنما يكتفى بتوضيح ما يحتاج إليه وبيان مأخذ المسألة وما تبنى عليه من قاعدة مع توضيح مع ما يلزم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 صار ابنه أبو زرعة عالما فأتمه على طريقة والده وأبو زرعة متوفى سنة 26 وثمانمائة وهذا الكتاب فيه فيه فيه فيه في بهذا الشرح في أصل الكتاب اختار فيه أصح الأسانيد في نظره وهو إمام في الحديث اختار أصح الأسانيد و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 وشرح أيضا شروحا متعددة ومن أشهرها بلوغ ومن أشهرها سبل السلام للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى ومن هذه الكتب المؤلفة بهذه الطريقة على طريقة الأبواب الفقهية فحسب هذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وتبلغ أحاديث هذا الكتاب ثلاثين وأربع مئة حديث. ثلاثين وأربع مئة. وله شروح كثيرة. من هذه الشروح كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لتقي الدين ابن دقيق العيد الذي مر ذكره المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة هذا املاه من حفظه على تلميذه القاضي الوزير عماد الدين اسماعيل بن احمد ابن الاثير الشافعي الحلبي المتوفى سنة تسع وتسعين وستمائة وهذا الشرح هو ادق شروحه واعمقها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 لعمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن المتوفى سنة أربع وثمانمائة وشرح أيضا خامس وهو العدة وهو عبارة عن حاشية للصنعاني على كتاب ابن دقيق العيد الإحكام وهي حاشية فيها توسع وكان قد ابتدأ ذلك التعليق حينما حج للمرة الثالثة في سنة أربع وثلاثين ومئة بعد الألف فقرأ هذا الشرح شرح ابن دقيق العيد على مفتي مكة محمد بن أحمد الأسدي وكان يدون التعليقات ثم لما رجع إلى اليمن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 بعض هذه الكتب بطبيعة الحال لم يطبع وبعضها كان في طبع قديما وكان في حكم المفقود مثل طرح عفوا في حكم المعدوم في الأسواق مثل طرح التثريب ومثل هذه الحاشية العدة للصنعاني لم تكن موجودة في الأسواق ولما وجدت كان ذلك يعد من الأمور التي يستبشر بها طلاب العلم وفرحوا بها فراحا شديدا ولكن الشيء المبذول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 إلا أن يجد في طلب العلم وشرح سادس يقع في مجلدين للشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة ثمان وثمانين ومئة بعد الألف وهناك شرح أيضا سابع للشيخ عبدالقادر بدران الحنبلي سماه موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام وهو متأخر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 من الموفق المتوفى سنة سبع وستمئة ومعهم اثنان تربطهم قرابه من جهة ان هؤلاء من ابناء خالة هؤلاء الاول عماد الدين ابراهيم بن عبد الواحد المتوفى سنة سنة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 إلى الجزيرة والعراق وإيران وأخذ عن جماعة من أهل العلم كأبي موسى المديني وغيره وأعجب هؤلاء العلماء بحفظه وحفظه وذكائه وتوقدي ذهنه حتى إن الحافظ أبا موسى المديني كان يقدمه ويكرمه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 يبدأ مجالس العلم بعد صلاة الفجر وطالب العلم الذي ينام حتى يرتفع الضحى قد يفوته الشيء الكثير ولما دخل استأذن بعض أصحاب المسعود عليه وهم بالرجوع خرجت الجارية فدعتهم فدخلوا فقالوا فقالوا خشينا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 إلى قرب الفجر ولربما توضأ في الليله سبع مرات أو أكثر ويقول ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضاء رطبه ثم ينام نوما يسيرة إلى الفجر ولا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد رجل عابد فرق وقته بين العلم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 يقرأ ويبكي، ويبكي الناس معه، فحصل له القبول من الناس جدا، ومن حضر مجلسه مرة أحبه، ولم يفارقه، مما أثار كثيرا من النفوس عليه، أثر عليه بعض الفقهاء، وكان ذلك سببا لفتن وقعت له ومحنة وبليه سأذكرها بعدا.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 يضع فيها الطعام، فكان يضع قفة الدقيق أمام الباب ويقرعه، فإذا علم بأن أهله جاءوا ليفتحوا ترك ما معه ومضى لئلا يعرف. ما يحتاج أن يقال فلان هو الذي يرعى المساكين. ثم لاحظ أيضاً هذا عالم كبير الآن ويذهب بنفسه ويوصل بالليل الطعام إلى الفقراء، فهو يشتغل ب.